س ن ي ه الوداء وجب الشكر علينا م دعا لله داء من ن الوداء وجب الشكر علينا م دعا لله داء